بسم الله الرحمن الرحيم الحق لق مالحق وما اجران كالملحق كذبت ثمود عاد بالقارعه فَأَمَّا مَنْ تَمَتَّعَ فَأَهْلَكُهُ بِالطَّاوِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوهُ بِرِيحٍ صَبَّارٍ نَّاسِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ عَشْرَةَ يَوْمًا حُصُومًا فَجَرَى الْقَوْمَ فِيهَا وَصَبَّ عَلَيْهِمْ كأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ قاوية فهل تروا لهم من باقيه وجاءت دعونا وانا قد له والمؤتزفات للقاطئه فعطى رسول ربي فأخذهم اخذ الضاريه ان لهم ما ظن حملناكم في الجارية لِنَجْعَلْهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَعِيَهَا عِلْمٌ وَعِيَه فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَسْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ كَسَوَاءٍ وَاحِدَةٍ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَ الْوَاقِعُ وإن شطت السماء فهي يومئذ واهية والمبت على أرجائها ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اَمَّا الْمَلْعُوبُ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَقُولَهَا أَمْ كَرُؤُسِ كِتَابِهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كنوا واشربوا هنيئا بما أسمثتم في الأيام القاضية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما كتابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرها سبعون براعا فازلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحف على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا خميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فَلَا أُقْرِضُ بِمَا تُرْسِلُونَ وَمَا لَا تُرْسِلُونَ إِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٌ كَرِيمٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُعْلِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَانِينَ قَلِيلًا مَا تَدْكَوُونَ ذِكْرٌ لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا كَذِبًا أَضَلَّ الْإِقَامَةِ لَأَخَذْنَا لَهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَدِيدَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وإنه لتذكرة للمستقين وإنا لنعلم أن منكم مجذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبش بسم ربك العظيم